بسم الله الرحمن الرحيم وصفات صفات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 مِن كُل جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِهُمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ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 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فادوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمين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 فحط علينا قول ربنا إنا لذائقون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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَنَا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُمْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ اللَّهُ إِنَّكِ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 لمثله خَععمل العامِلونمثله فعمل العامِلون أذلك خَير النزُلًا أَمْ شجرةُ الزققون إ جعلناها فتنَة للظالين إها شجرة تخرج في أصجحيم طلها كأَ روس الشطين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون مِنْهَا فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضار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 نَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْكُرُونَ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 قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله مِنَ الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو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 وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينُ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِن عِبَادِنَا الْمُكْرَمِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لا تتقون اتدعون باطلا وتدرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلاما على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لَهُ قَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْنَ جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْنَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تعقلون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 قطين وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100 الف او يزيد فامنوا فمتعناهم الى حين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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَن هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ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 وإنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى تحيينون وَأَبَصِفَسَوفَ يبصرون سبحانَ رِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّ يَصفون وَسَلَامٌ علىى المُررسَلين وَالْحَمْدُ لللههِ رَبِّ العالممين